السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فكما وعدنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة السابقة ونزولا على رغبة الأكثرية في هذا المكان الطيب المبارك أن نبدأ في هذه الليلة في الحديث عن تفسير جزء عام وبالطبع أول صورة في هذا الجزء هي صورة النبأ وقبل أن أتحدث عنها وعن تفسير هذه الصورة الكريمة أود بداية أن ألفت أنظاركم كما قلنا لإخوانكم من ذي قبل إلى أهمية هذا العلم علم التفسير حتى يحظى هذا العلم باهتمامكم في وقت قل فيه اهتمام كثير, اهتمام كثير من الناس بالعلم مما لا شك فيه أن علم التفسير هو أشرف العلوم على الإطلاق أشرف العلوم على الإطلاق لماذا؟ قال أهل العلم العلم يكتسب شرفه من موضوعه العلم يكتسب شرف منين؟ من الموضوع يكتسب شرفه من موضوعه طيب موضوع علم التفسير ايه القرآن في اشرف من القرآن فاذا كان القرآن هو اشرف الكتب فعلم التفسير الذي يتعلق به هو اشرف العلوم على الاطلاق وانت تعلم انه لا فلا لك ولا نجاح لك في الدنيا والآخرة إلا إذا كنت عاملا بالقرآن. إذا ينبغي أن تعلم أنك لا يمكن أن تحقق العمل بالقرآن إلا إذا حققت العلم بالقرآن. وكما قلنا قال علماء الأصول العلم فرع العمل. يعني ممكن تعمل بدون أن تعلم يبقى لازم تعلم أولا علشان, إيه؟ علشان تعمل ولكي تعلم لابد أن تقف على هذا العلم ولا يمكن أن تعتمد على نفسك بأي من الأحوال تقول أنا هفتح أنا كتب التفسير واشتغل أو أنا هعمل ذهني في القرآن الكريم وأنا راجل مفكر والليلا شايفه فهمه من الآية زي ما بيطلعه دلوقتي حثالات في الإعلام الآن يقول لك يعني احنا مش محتاجين حب نلينه دماغ بتفهم نبص نعرف يا أخي إذا كان الصحابة وهم أهل اللغة وهم الذين عاشوا الوحي والتنزيل كانوا في حاجة إلى أن يفسر لهم ويبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بي وبك يعني أول مفسر بشري للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مفسد هو وهذا كان من مهامات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل إليك الذكرى للي تبين للناس ما نزل إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكفلا بالبيان الصحابة الله تعالى عليهم أجمعين مع ما لديهم من سليقة وفطرة عندهم فطرة باللغة العربية إلا أنهم قد أشكل عليهم بعض آيات القرآن الكريم وقد أشكل عليهم بعض ألفاظ القرآن الكريم الصحابة اللهم والصحابة أشكل عليهم هذا أشكل عليهم هذا واحتاجوا إلى أن يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء فيما يتعلق بالأحكام أو بالألفاظ أو بالعقائد فتجد لما لازل قول الله سبحانه وتعالى وهذا حكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ليك حكم شرعي والحكم الشرعي هذا إنك تأكل وتشرب إلى أن يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسرد من الفجر هذا في رمضاء فلو أكلت بعد هذا التبين تبين إيه أفطرت أفطرت القرآن دا لزل وسمع مين صحاب عندهم فهم ومعرفة للغة ومع هذا يعمد أحدهم هو عدي بن حاتم يعمد أحدهم وروح يجيب عقالين ربطين التخان دول العقال ممكن احدهما ابيض والاخر ايه اسود والبيوت ووقتها لم يكن هناك ايه مصابيح ولذلك انت لو جيت تمشي على نهج هذا الصحابي كده واخد بالك عمرك ما هيلتبس عليك الامر عمرك يبقى مش هتاكل ولا تشرب خالص الا كل ما هتبص في عقالين زي دول هتبين لك ان الدنيا منوره إيش كده واللي الدنيا النور هو كان عنده العكس بق الدنيا مظلوم لم تكن له كمصابية فالأحصى اللي قاعد يمسك عقاليين أحدهم أبيض والآخر سواحد فيهم كده عشان يشوف يعرف ده من ذا يبقى هو ده الوقت ولذلك لما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس ذلك يبقى اللي فه اللي فهمه ده كان فهمه فهم, فهم الخطأ فهم الخطئ وإنما هو سواد الليل وبياض الايه النهار تطلع وقت الفجر كده والله تلاقيهم نصين كده بينفصلوا من بعض كده نصين كده والله جزء من وجزء مش الفجر مش الفجر في الاذان الاولاني بتاعنا ده شوفها بعد منه بنص ساعة نصين كده بينفصلوا من بعض ادي الخيط الأبيض من الخيط الايه من الخيط الاسود لصحابي نصحابي وهذه المسألة اعجمت علي أعجمت عليه في العقيدة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لما نزلت شقت على الصحابة لشرط الإيمان الذي ينجيك ويحقق لك الأمن وتكون به مهتديا إنه لا يخالطه ظلم فشقت عليه بيبقى كلنا رحيم في داه من لاحية العقيدة كلنا عقدتنا باي سبا فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فكل واحد ظلم نفسه كل واحد ما في واحد على أجه الأرض يقول أنا من ظلم لنفسه إنه ما في واحد هنا الله أخطأ ويوما أخطأ فقد ظلم نفسه على الأقل يعني ملاش الأخذين فشقت عليهم وجوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لم يظلم نفسه يبقى محتاجين هنا لإيه لبيانه مش كل واحد لبيانه فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه كلمة العامة دي ده مراد ظلم مخصوص وإنما اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم يبقى معنى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لما يلبسوا منهم بشرك طيب يحددوا المعنى ده إزاي والتبس عليهم الأمر التبس عليهم الأمر بل يأتي عبد الله بن عباس شوف حتى معنى لغة معنى كلمة معنى كلمة يقول لك كد يعني قرأت قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض فيقول والله ما علمت معنى فاطر واشوف عرب يو فاطل يعني ايه فاطل السماوات والأرض معرفش يقول حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر كل واحد بيدعي أن البئر له فقال أحدهما أنا فطرتها أنا فطرتها فأدركت النفاطر بمعنى منشئ خلاص. أنا فطرته يعني أنشأته. أنشأته كان هذا عند الصحابة العرب الخلص ولذلك لو تركوا زبال واحد لما راح اعتمد على نفسه في فهم القرآن كده عمل ايه وكان في يعني مما يؤسف لها هذه الوقاعك في شمر الخيمة ورحلتهم من السنوات طويلات كان وصاحبنا بيصلي بالناس فحافظ بقى من القرآن والبعض قال كان بيقول كان يحفظ القرآن كله لكن ما عندوش علم القرآن ولا فهم فهياخد على هوا على هوا فرق كان بيتاجر في أموال الناس ضرب تجارته وخلاص وقعد الناس كانت تعطيه من الأموال وتثق فيه تقول له خد وأنا واسق فيك وانا يقول له خد وأنا واسق فيك ما من المسجد لما خلاص أفلس وقعد في بيته وكسدت تجارته كل واحد يقول له فلوسي يقول له مريك شا عندي حاجة فاحتكموا إلي فقلنا نعمل أعدل فقال لي أخي كده أنا, أنا ماشي مع القرآن مش ربنا بيقول وإذا فرقت فانصب والله لن أنسى دي القاعدة فرغت فانصف فانصف ده انتنا صابوا بفصل القرآن انت, انت مش أكتر من كلم فكل واحد أنظر في القرآن الكريم ياخد على وقت اطلاعوا للمعاتيه دلوقتي اللي بيقعدوا عن الجاد ويصدوا الناس على الجاد في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ده مفسر فاش وضع الآية في غير موضعها في غير موضعها ليه لأنه غير ملم بالتفسير غير مليم بالتفسير لسه مبارح واحد خربار على أبو العزائم بتاع الصفرية ده أجيبينه فبيكلموا عن مشكلة هدم الأضرحة والأضرحة والأضرحة وينفع يبقى في أضرحة في مساجد فماعد مزيع أجهل منه ولذلك كل ما يقول لها حاجة يقول له أي. <تصفيق> أي. اي اي اي ما مش فهم حاجة طبعا يعرف حاجة اي حاجة سبحان الله العظيم فبيقول لها رب ما لها الكير في صورة الكافة لاتخذنا عليهم مسجد يبقى دول كانوا أولياء والحق إن أهل عليهم مسجد يبقى نبني على الأولياء مساجد طبعا متخلف وقبل كده أثبت تخل يعني تخلفه يعني ليه مراثرة أتلوها مغرأة نت مع هذا المتخلف وخبالك يعني أظهرت للناس جميعا أن له كالحمار يحمل أسفا ما عنده أدنى علم أدنى علم كفقرات الأوربط والله أدنى علم في 2008 ما عنده أدنى علم قل الله لا عليهم مسجد خلاص يبقى الحبط عليهم مسجد خلاص ماشي على هوا ماشي على هوا لا قرأ تفسير الآية ولا فاهم حاجة من السنة ولا عارف قواعد الدين ولا عارف أي حاجة فمن قواعد التفسير أخي بالك أنك إذا مررت على شرع من قبلنا لا يعتبر شرعا لنا إلا إذا أقره شرعون وعشان كده همسك أبو علاء أبو العزايم ده كان نفسها من المداخلة ما بيدوش فرص يعني هاريت في تليفونات تروح متكلم بقى تعال يا عم علاء وماستيرش طبعا تعال ليش طيب تعال إنت شايف إذن الآية اللي استدلال بيها صحيح ولا طيب يا عم أنت ما بتغلطش في حياتك لا بتذنبش ما فيش حد ما تذنبش طيب بتوب إزاي؟ يقول بقول استغفر الله لما ينفعش فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ما نفسك تنافسك عم علاء؟ طبعا يرد عليه وقول لي لا ده بتاع بني إسرائيل يا عم وقول لي أنت بتقوله ده بتاع أهل الكهف أنت بتقول ده بتاع أهل الكهف هم بتاع أمة محمد لعن الله زوارات القبوض والمتخذين عليها الصلج والمساجد أولئك الشرار الخلقي عند الله يوم القيامة اتخذوا قبور أنبيائهم بس هات كل دي حديثة حديثة وقعدين لو بتقرأ تفسير ها أقول لك تفسير آدي حكى الله قول الناس واختلافهم يعني الوارد ده مش حكم شرعي، ده ربنا بيعمل ايه بيحكي الليلو وحكاية القول لا تكون شارع وإلا تمسك قول الله تعالى ما علمت لكم من إله غير وتقولي بل الله فرعاو ما دي آية في القرآن ما دي آية في القرآن ينفع ربنا بيحكي قول فرعاو فربنا لما بيحكي بيحكي ما قيل وهو حق ويحكي ما قيل وهو باطل فحكاية القول لا تكون شرف كل دنابع من ايه بجهل هؤلاء بتفسير القرآن الكريم قاعد التفسير جهله جهله فالجانب التفسير كارثة كارثة لي، للك ساجعلك يعني تستخدم الآية استخدام الخطئة وتكون النتيجة طعس الله بدل ما تطيعه، تطيعه تذهب في ناحية أخرى تماما تماما فإذا كان يا أخي القرآن الكريم فيه ما أبهى على الصحابة واحتاجوا إلى البيان والأمثلة كثيرة مش عايز أطول فيه لكن واحتاجوا إلى بيان إلي بيات طب مالا لو أنت محتاجين ليه، محتاجين ليه، ولذلك الآن عندما تتكلم الناس عن آيات في القرآن الكريم تقول له طيب هكلمك عن آية العضل يعني يا الناس محتاجة لبيات هكلمك عن آية الإله يعني إله هكلمك عن آية الكلاله، كل ده الناس هاستعرفها كل الناس ده هاستعرفها الناس دلوقتي عارفة مين نادي خد الدوري و... واسماء اللعبين ايه وكم واحد بيلعب ويعني ايه مش عارف فصايت ويعني ايه ويعني ايه, ايه والناس عارفة ده حفظك واسأو لكن الكلام اللي أنا بقوله ده الآن فيما يتعلق بآيات القرآن الكريم يعني اعجل وابهم على الناس وابهم على الناس ليه؟ لبعد الناس عن القرآن الكريم وانصلاف الناس عن علم اللي علم التفسير الذي يربطك بالقرآن الكريم كثير من الناس ما فرحان أو المحافظ شيء جميل شيء جميل بس انت وقع في كريثة يبدو حفظ القرآن فرض الكفاية لكن تعلمه وتعلم أحكامه فرض عين كل واحد فينا سيسأل عنه سيسأل عنه ف قبل ما تحرص ذلك اللي يقول لي انت لك حافظين حفظوا القرآن كله لا مش حافظين القرآن كله لا مش حافظين القران كله انا ما بهتمش بانه يحفظ قد ما بهتم بانه يعلم يا حبيبي يا فرحتي لما يبقى حافظ هو في وادي والقران في واد اخر في واد اخر في واد اخر فحفظ فرض كفايه وانت لا ما في فرد عين إلا القدر الذي تصحى به لكن علم القرآن أين أنت من علم القرآن؟ وكم من أناس يحفظ القرآن كاسمه وتيجي توقفه عند آية لا يعرف ماذا تقول لا يعرف ماذا تقول طب بتقول إيه؟ طب بتطلبك بإيه؟ طب في إيه؟ مفيش مفيش ما فيش ما أعرف ما أعرف تسألوا السكة ماشي إزاي ما أعرف فإحنا في حاجة إلى هذا العلم إلى علم التفسير حتى نحقق له العمل وبكره إذا كان في من القرآن ما أبهم ما أبهم على الصحابة ودي آيات قال قلها العلم قليل لكن ما أبهم علينا الآن هو الكثير دאין لم يكن الكل دאין لم يكن الكل دאין لم يكن الكل ليه الأمة بدأت انصارف عن كتاب الله وتلك هي التي كنا نعيش فيها والله مصرفنا عن كتاب ده هو اللي أدى إلى الضنك الذي نعيش فيه والظلم الذي وقع علينا وانتشار الرشا والفساد والغيبة والنميمة كل ده لمعد الناس عن القرآن الكريم لأن كل هذا يقومه القرآن الكريم كل هذا يقومه القرآن الكريم سلف الصالح والله تعالى عليهم الأجمعين، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ما تكلمنا عن أخلاقه وكذا وكذا وكذا إلا لأن خلقه كان القرآن الكريم، وهكذا سؤلت أم المؤمنين عش عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن، والصحابه لم يأخذوا بالقرآن، بالقرآن، فلأ أخلاق الناس الآن فسدت ببعد الناس عن القرآن الكريم ما فيش حد بيتعامل بأخلاق القرآن الكريم ما فيش علم عشان ما فيش تعامل بالقرآن ما فيش إحسان للجار عشان ما فيش تعامل بالقرآن ما فيش صلة للألحان عشان ما فيش تعامل بالقرآن ما فيش حفاظ للحقوق عشان ما فيش تعامل بالقرآن ما فيش خوف من الآخر عشان ما فيش تعامل بالقرآن اللي اللي بيذكرك بالآخرة القرآن الكريم جل آياته بتقرأ سمعت إن في آخرة فيه نار وفيه حساب وفيه وقف بين هذا إلا وفيه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ده مش في بالي الناس ليه الناس انصرفت عن القواء الكريم وكفانا بقى دشهات والمش عارف إيه والإيه والإيه والإيه وحتى الآن والله اليوم اللي بيبقى فيه حتى ماتش كورة براكوروية انظر إلى الأعداد اللي بتحضر الدرس لا العدد هبط للنصف نصف الباقي فيل لاعب يشوف الماتش طب الماتش ولا تيجي تسمع آية وانا لسه كنت بقول لهم عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وهو أحد الأربعة الذين حملوا علم التفسير علم التفسير ويؤخذ علم التفسير وكان في أربعة مشهورين معذفين وكل واحد كان ليه درسه في مكان مختلف فمدرسة عبد الله بن عباس كانت في مكة ومدرسة عبد الله مسعود كانت في الكوفة ومدرسة مبيكة في المدينة كل واحد كان ليه مدرسة وليه تلامذة ما شاء الله يعني أنتجوا وفرّقوا وملأوا الدنيا في علم التفسير فعبد الله مسعود مدرسه في الكوف وله تلامذة ما شاء الله وهو كما قلت من من من أدق الناس حمل لهذا العلم وبيقول بملئ فيه والله ما من آية في كتاب الله إلا وأعرف حلالها وحرامها وحدودها وأين نزلت ومتى نزلت ولو أنني أعلم رجلا عنده علم آية ليس عندي وهو في آخر الدنيا وتضرب إليه أكباد الإبل لا سفرت إليه لو في آخر الدنيا أضوح علشان أخذ إيه علم آية النهاردة أنت بيجي وقعد يجب لك مش علم آية ده آيات يا عم بس فين الناس اللي عندها هذه الهمة التي كانت عند عبد الله بن مسعود؟ فين الناس اللي كان عندها معرفة قدر هذا العلم؟ كما كان هؤلاء، كما كان هؤلاء؟ والزلك هو هو هو من ضمن علامات الساعة فعلا هوان العلم عند الناس خلاص العلم مش بدل قيمة عند الناس ده من ضمن علامات الساعة اللي مش هبقال قيمة عند الناس والزلك ظلط مسال من يعني لو إني الآن وقف الشيخ ويعودوا يدعطوا للأسبوع وإعلاناته على المساجد وهاهوهاهوها وتعالى فلان اللغة جاي يفصل لك آيات من كتاب الله آيات من كتاب الله آيات الناس يعني إلا من رحم ربي إلا من رحم ربي لكن تعالى بقى يوم الاثنين اللي جاي هنغير محاضرة التفسير والشيخ يقول لك إن إن شاء الله معدنا يوم الاثنين القادم مع الدكتور عبد الله كل واحد يجي للمسجد هتدينه مجنيه تفتكر إيه اللي ممكن يحصل تفتكر إيه اللي ممكن يحصل والله مصر كلها هتبقى في مسجد الهواء وضاب بعض طبع شوف همم الناس رايحة فيه يعني انظر إلي همم الناس أين تتاجد أين تتاجد وبلاش عم الجريدة أقل وأقل وأقل وأقل وأقل بكثير وأقل بكثير ولذلك يعني دربت لإخوانكم مثلا قلت لهم في حديث أبي هريرة وهو حديث البخاري شو بيبين لك قدر العلم عند الصحابة دول قدر العلم لأن أقول لكم الحديث لما يجعله النبي هو حديث البخاري حارسل على أموال الصدقة والزكاة وبعدين ييجي رجل يتسلل ويسرق ويمسكه فبكى وشكى حاجة وعياله مش وكذلك قلوك وحظيني الكلام ده بكى وشكى حاجة وعيال وقال له داعني على ألا أعود ابو بهريرة حسبها طب ده فقير وشكى حاجة وعلاه فقير وعنده عيال طيب ما الأموال دي للفقراء خلاص فتركه ويجي يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ده بلاي وهم يحضروا الصلاة النبي بقى يقول له بعد الصلاة ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصفحه يا ابا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة سبحان من أعلمه وعلمه قال رسول الله بكى وشكى حاجة وعياله وتركته على أن يعود قال كذا وسوف أعود فيقول أبو رايرا فرقبته لذلك خلاص النبي قال له يرجع تاني ويجي ويتكرر نفس الحكاية ويمسكه ويبكي ويشكو حاجة وعياله ويترك ويذهب أبو رايرا وصلي الفادي والنبي يسأل نفس السؤال ويجيب بنفس الإجابة بكى وشكى حاجته الوعية وتركته على أن يعود قال له كذا وسوف يعود يقول فرقبته الثالث يوم يجي المرة الثالث الثالثة بقى إيه خلاص تبت فأمست به بكى وشكى حاجته الوعية قال لا لا أرفع عنك إلى رسول الله خلاص بقى استنفذت حقك عندي أنا قلت اللي بيقرأه هذا الحديث هذا كثيرا لا يفطله إلى ما سوف أقول ويمكن للأسف شرح الحديث التكوش على الحتة دي إنه أراد أن يساومه يساومه فالتالي تيجي ماشي بالشارع معربيتك مخالف مش كده؟ وماشي عكس الاتجاه ويطالع لك أمين شرط أنت كده بقى راح في دهية فأنت هتساومه تساومه بايه؟ ها؟ خمسة عشر عشرين على حسب ها؟ على حسب حالتك وحالته والمسامة دي تفلح قوي، قوي، يقول لك كمل للاخر مفيش مش كده كمل للاخر خلاص مفيش حد يابلك بعدي خلاص فتساوه بي هذا لكن هذا أراد أن يساوي ما يبقى هريرة وهو يعلم لأنها نقول ده مين يعلم مفاتيح هؤلاء يعلامها كويس قوي، فبيساوه بيه قالت ركني على أن أعلمك كلمات يبقى المسومك بإيه ليه عارف من العلم لو قال له أي حاجة تالي مش حقبال لكن مدام فيها علم يبقى أنا قابل فيها علم وقابل أبو غرير قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يمسسك شيطان حتى تصبح وإذا أبو غرير صلى والنبي التقي بي ويقول له ماذا فعل أسلك البارح عليه رسول الله يقول رسول الله تركته وقد علمني كلمات طب قال لك قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يمسسك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أتعرف مذ ثلاث تخاطب من قال الله ورسوله أعلم قال هذا الشيطان إبليس طب اللي ده إيه صح؟ هو شو عايزك اقول لك هو عارف ما هو عارف بيفتح كل واحد فينا امال هو بيوديك في ده ازاي وعارف يفتح كل واحد فمفتاح الصحابة عنده إيه العلم يا حبيبي لا دنيا ولا مال مش بتوع الكلام ده خالص لكن مفتاحنا احنا هو عارف كويس قوي. المهميز المهاميز جنيه و10 و20 و دنيا دنيا افتح له فبيقول له لي ده قال له صدقك وهو كذوب فبقت سنة بقت سنة هقول لك حاجة أنا في يوم كنت رايح ستة كتوبة وبعدين خلاص كان مشددين أول حكاية الحزام بتاع لسه مش راب فلح موقفني أمين شور أقسم كما أقول لكم كده ولح موقفني أمين شور قال لي الحزام بقى دي مخالفة وكده بقى محتاجين ناخد الرخص ففكرت ان انا أساومه أقول له طيب تعال بقى ده أنا الدكتور عبد الله أستاذ التفسير وأفحى فأصر لك أنا يا بقى دلوقتي بس تسيبني تفتكر كان إيه اللي يحصل تفتكر كان إيه اللي ممكن يحصل كنت تلعنت وتلمع للتفسير و... يا عبد التفسير مين هو بتوع كلام ده هو في كلام ده على كان كالخد وخد العربية شو كلام ده فتساوم بايه شوف الموقف ده فاتكرني كده بابي هراية يعني شوف كيف ساومه قبليس بالعلم وانا وريد انه ساومه بالعلم لكن ده هينجح ده مش هينجح ده يوديني في ستين ده يا كمان يا, يا انت بتاع تفسير يعني بتاع دين طب استنى بقى روح طريب لامن الدولة فبدأت بدل ما اتبقوا خلفة بقيت محاكمة وقبالك انت ما هي كم الله احرقهم كلا عدلنا للصاعة طلقت ها فهي كم فسبحان الله العظيم انت أنت تسون بيه اللي له قدر عند الناس الآن اللي له قدر عند الناس الآن طبعا الا من رحم ربي يعني في قلة قليلة بتحترم العلم العلماء والعلماء لكن الكثرة المتكاثرة اللغة عندها ما بقى العلم لا لا لا لا لا بس حاجة تانية خالد فالعلم كان عند الصحابة غالي تعلموا إحنا إهمنا قلّ ونصرفنا وخصوصاً ودرشين محزن يا اخي تفسير القضاء تفسير القرآن اللي هيعلمك اللي القرآن فيه صلة في صوم في حج في كل حاج طيب ما فلطنا في شيء كل شيء فيه طيب حطبق ده ازال إلا ما يكن عندك علم بالقرآن الكريم وإلا لم يكن عندك علم به التفسير ومن هنا كما قلت وسأظل أقول يعني يا ليتنا نلتفت إلى قدر هذا العلم وهو علم التفسير اللي هو أنا بعتبره أم العلوم كما قلت أم العلوم يعني وإحنا في, في الكلية وكنا في سنة تانية والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا ونخش بقى سنة ثالثة فسنة ثالثة دي لازم تتخصص فعندنا أربع قسمات تفسير وحديث ودعوة وعقيدة وفلسفة فامكى لو تذكر لو تعرف الدكتور رضا زكريا وعظم عز هو زكروه كل وقت عادي فأعدتنا هو عبد البديع أبو هاشم وعندين من يتكلم طيب إحنا نخش قسم إيه فرضا قال خلاص أنا, أنا قررت أن أخش قسم الحديث فقلت له أنا أخش قسم التفسير ليه طولي يا عم التفسير أم العلوم أم العلوم عايز عقيدة هتشوف الكلام ده في التفسير عايز شريعة حلال وحرام في التفسير عايز تاريخ وقصص في التفسير عايز حديث في التفسير إننا عشان أفسر لازم أرجع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والسنة والسنة مبينة للقرآن الكريم يعني عشان أقول لك أقيم الصلاة هتحقق قمتها ما هو من أوجه بيان السنة للقرآن تفصيل المجمل يعني في أحكام في القرآن الكريم جات إيه مجملة. مجملة يعني زي العب المقفولة دي أقيموا الصلاة طب أوقاتها كم ركعة طب لو حصل فيها سهل طب كذا طب كذا طب كذا طب كذا طب كذا, طب كذا. كل ده تاخد تفاصيله منين إيه يبقى لازم ترجع لإيه للسنة يبقى التفسير لازم يشيلك علم السنة وعشان ترجع للسنة مش كل بقى حاجة قبلك في في في كتب التفسير قال رسول الله تروح إيه للناس للناس دي الناس في ده السنة فيها ما هو صحيح وما ليس صحيح. يبقى لازم تدرس علم مصطلح الحديث كده كده كده حدو تطويل فهو التفصيل أم العلوم أم العلوم ولذلك وانت هي هنفسر مرت علينا آية فيها عقيدة يبقى لازم نفصل مرت علينا آية فيها حلال وحرام وشريعة يبقى لابد أن نفصل مرت علينا آية فيها قصة هنحكي القصة مرت علينا آية فيها ناسق ومنسوخ هنقول فيها أسباب نزولها هنقول في رؤية صحيحة ورؤية ضعيفة وإسرائيليات هنقول تقوم تجد نفسك قاعد جوه فعلا مدرسة تخرج وقد حصلت جملة من العلوم فعلم غالي جدا جدا بس من يعرف له قدله ولذلك انت المفروض اليوم اللي هتفوتك بحضرة في التفسير تتحصر تتحصر ليه سيفوتك الخير الكثير عشان كده بقول نحرص على هذا نحرص على هذا إن كنا بقى نزلنا عند رغبات حضراتكم وهنفسر جزء عامة يعني نلقي الضوء سريعا على بعض الأموم أهل العلم قسموا صور القرآن وإحنا عندنا كم سوضة مئة واربعة وكن مش عارف ف فعدد صور القرآن الكريم مئة وأربعة عشرة إيه مئة وأربعتاشر صورة أهل العلم قسموهم تقسيمات من ضمن هذه التقسيمات تقسيم هذه الصور من حيث الطول والقصر من حيث إيه الطول والقصر في صور طويلة عدد هذا وفي صور ها عدد قليل فمن حيث الطول والقصر قسموا القرآن الكريم لاربع قصص. صور سموها بالطوال. بليه الطوال. ماعنهم كل ما بنحستوا القص بالطوال. ودول سبع صور. سبع صور. البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. هذه ستة. وجوم قالوا بقى يا ترى الانفال ولا براءه ولا الاثنين مع بعض وبعض بيعتبرهم الاثنين مع بعض على اعتبار اني ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم والبعض قال لا الانفال وحده والبعض قال براءه وحده يبقى في دي الصور اللي اسمها الايه الطوال وفي الصور اللي تأتي بعديهم بقى بيسموها المئين الايه المئين المئين يعني يعني الصوره اللي بلغ عدد اياتها مئة أو يزيد مئة أو يزيد يقول التقسيم الثالث المثاني ودي الصور اللي آياتها قربت المئة لكنها أقل من المئة وذلك اللي فات سموها المئين المئين خلاص علشان ايه المئة ما يزيد دي سموها المثاني ليه علشان آه آه لا, لا لا علشان تثنى يعني سهل ان انت تقراها مرة اثنين مش هتجد مشقة وقوم بعد كده على صور اللي عدد آتها قليلة وسموها بالمفصل اللي هي بتبدأ من صورة الحجرات لحد صورة الناس صورة الحجرات لحد صورة اللي الناس دي بيسموها اللي المفصل وأهل العلم واللي كل بقى جزء عمه يعتبر ضمن اللي المفصل اللي أقصر الصور المفصل دي سمواب بالمفصل لي البعض قال لكثرة الفواصل بينه اللي بسم الله الرحمن الرحيم للصوت ليه لا تخلص فاصل آه وتبدأ في اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فلكثرة الفواصل ليه بينه فسمواب المفصل ليه في كل جزء عام والبعض الآخر بيقول سميت بالمفصل يعني الصوت المحكمة محكمة يعني ايه يعني قلما تجد فيها نسخة كل آياتها آيات محكمات ما فيهاش ايه ما فيهاش نسخ ما فيهاش نسخ يعني تقرأ سلطة البخرة تلاقي كتير منسوخة فيه منسوخ نزلت ونسخ حكمة وسوخة كتير فقوان كده المفصل ولذلك يقول كده ودي رواية في صعيه البخاري سعيد ابن جبيب يقول يعنون بالمفصل المحكم الذي لم ينسخ منه شيء ما فيهاش ايه ما فيهاش نسخ ولذلك تأخذها بالأول الحشرات لحد الآخر كده تخل لي ايه قدامك تعمل بيه ليه معظمها عشان تبعي عارف أخبار معظمها عقائد يعني معظمها عقائد وأخبار وغيبيات والثلاث حاجات دول ما يدخلش في النسخ النسخ وهقول لك يعني ايه برضو نسخ شاف ان شا شا شا شا فيه ناس قاعدة بصالي او النسخ معناه الرافع ده من ضمن اللي بيجيب معنى بيجي بمعنى الازالة والمح وبمعنى النقل تقولي نسخته الكتاب يعني ايه نقلته فالمعنى المقصود ببي ببي بالشرع هنا الازال فربنا سبحانه وتعالى قد ينزل حكما ثم ينسخه يزيلوا ينزل الحق وينسخ يلغيه وده ليه سوى المتعدد انه احيانا تنزل الاية بحق يوم ربنا ينسخ الاية والحق لتنمت لا يهمش زى مالت ام المنعشة كان مما يقرأ في القرآن الكريم الشيخ والشيخة اذا فرجموهما البته البتة نكلم من الله دي عندك دي؟ هذه نسخه لفظا وحكما وفي آية تنسخ تننسخ لفظا وتبقى حكما تخيل وكل ده له حكم نتكلم فيه بس أنا مش موضوع النسخ الان نعم الناس نسخت لفظا وبقيت حكم لا ازاي الله قال في ايه كبقل تنسخ لفظا وحكم زي إيه؟, أول. زي إيه كان مما يقرأ في القرآن الكريم عشر رضعات مشبعات يحرم مثل ش... إيه وهم عشر يحرموا هذه نسخة لفظها لحكم في آية تنسخ لفظا ويبقى الحكم خيل كانت بتقرأ ربنا فاحة ولكن الحكمة يبقى باق كان مما يقرأ في القرآن الكريم خمس رضعات مشبعات يحرم هذه مزيلة الظل وبقيت حكم في العكس بس اللي ينسخ الحف ويبقى اللفظ ويبقى اللغ, اللغ. كتبت عليكم إذا حضر أهلكم الماء إن ترك خير ال الوصية لوالدين الأقربين دي فحش وصي الوالدين الأقربين لا وصية لوارث ونزلت آت المواليد نسخت ومع هذا بقية إيه لفظ وكل حدا من دول ليه حكمة يعني ما جيش واحد ليه في ناس هتسأل بقول لك الله طب اللي اتنسخت اللي اتنسخ حكمها لفظها قاعد ليه ده ليه حكمة الله طب بدأم في أي ربنا عايزنا نعمل بيها يبقى رفع لفظها وسحب حكمها ليه لي حكمة وقبلك كل حاجة في دول ذللي حكمة مش موضوع أنا كلمت ده زمان في أحكام النسخ سواء في القرآن أو في السور إذن هذه السور وهي المفاصل اللي احنا قلنا بقى من أول سورة إيه الحجرات لحد القرآن الكريم هذه بقى ليس فيها إيه ناس إلا ما نشوف حاجات بقى موضع خلاف لكن الأصل ليس فيها إيه ليس فيها إذا هي سميت بالمفصل لكفرة الله الفواصل وسميت بالمفصل إيه؟ بمعنى إيه؟ المحكم الذي لم يدخله إيه لم يدخله ناس المفصل له اللي هو الأول الحجورات لحد آخر السمو تلات طوال المفصل أطول كده وبعدين الوسط وبعدين ليه القصاص طوال المفصل من الحجرات للبروج اللي هي هتخش فيهم بقى صورة صورة النابق صورة النابق اللي نبدأ بيها يبقى صورة النابق من طوال المفصل مش من طوال ليه مش من طوال القضاء من طوال المفصل فطوال المفصل اللي هي تبدأ من زمن تلك الحجرات لحد صورة إيه؟ البروج, البروج. والأواسط اللي هي من صورة الطارق لحد صورة البيينة وقصار المفصل من إذا زلزلت لحد صورة الناس يبقى صورة النبأ التي سنبدأ بها من المفاصل اللي هو يبقى المحكم إن شاء الله وهي من طوال هذا المفصل وهي من طوال هذا المفصل تمام انا قلت ودايما ابدأ بده ان اي سورة في القرآن الكريم لابد ان تحدد لها بطاقة شخصية عشان يسأل عليك ان انت تتعرف عليها اذا بتعب تتعرف على شخص تبص فين تنظروا فيه بطاقته كذلك الامر كل سورة في سورة القرآن تستطيع تحط لها بطاقه شخصيه فيها الاسم فيها السن فيها العنوان فيها تاريخ الميلاد زي كده زي كده كل صوره ضع لها هذا ضع عليها وده ليه علشان زي ما قلت لك ياسو إن انت تتعرض عليه طيب هذه الصوره بما سميت بصوره النبأ السؤال اللي انا قلته لاخوانكم اني لماذا سميت بهذا الاسم بيسم بيسم بيسم. تيجي تقول لي طب واحنا الاسماء بنقول لي زي ما قلت احنا عندنا قاعدة الاسماء لا تعلل الاسماء لا تعلل خلاص دي اسمها ايه اسمها ايه علبة مش كده بترد علي مني؟ دي اسمها ايه علبة ليه ليه لا ليه شوف أنت عاطل بصيصل إزاي رخ لما تيجي أي انسى لو هو على اسم أي على وبعدين تقوله ليه راح بالله وهاي يضحك ويسيبك ويمشي اللي سؤال يقول ع... يعتبره سؤال عبيط سؤال عبيط ليه لأنه هو الأسماء لا تعلل لا تعلل يعني ما يتقالش فيها ليه لكن الأمر بيختلف إذا كان المسمى الله ربنا اللي بيسمى بيسألوا ليه لأن الله لا يصدر عنه شيء إلا لحكمة كده حكيم لا يوجد حاجة إلا بحكمة فتسئل بقى ليه اختيار ما بيجيش كده ليه وعش كده قلت لإخوانكم النبي اللي سمى ربنا سبحانه وتعالى فيه نبي ربنا سمى يا زكريا إننا نبشرك بغلام ما تفكرش انتو زوجتك هنسميه ايه لا أنا لكم اسمه يحي خلاص فربنا سمى عشان ربنا سماه وقفوا معاه وفاه قد كده في التفسير طب ربنا سمى احيا ليه يا عم الاسماء ما فيها ليه اه بس ده عشان إيه ها ده سماه فتقول ليه فزي ما قلت الاخوان قالوا لأن الله أحيا به موات القلوب وهنا هو والعلم بيحيي الناس والناس بغير علم اموات غير أحياء البعض الأخذ يقول لا لأن الله أحيى به عقر أمه مش أمه كانت عمز الأرض اللي إيه البور الميت فأحيى به عقر أمه البعض الأخذ يقول لا دي كانت بشارة من الله أنه سيقتل شهيدا مش بني إسرائيل اغتالوه قتلوا بني إسرائيل قتلوا والشهداء أحياء أحياء عند ربيهم رزقوا سماع فكذا فكذا فهنا يقول أسماء الصور توقفي توقفي يعني إيه يعني لجت هذا لأحد فيها المسمي هو الله استدلوا بهذا بالحديث الصحيح إن كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اجعل آية كذا في موضع كذا في صورة كذا يبقى بيحدد له مكان الآية وبيحدد له إيه اسم الصورة في صورة كذا في صورة كذا يبقى المسممين الله طب سمى الصورة دي بصورة النبأ ل ل ويا ويطار بقيت البطاقة بتقول إيه... عايز تعرف عايز يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر على اعتبار نحن بدايات من يوم الثلاثاء اللي هو غدا دروسنا هتبقى بعد صلاة المغرب يعني غدا في مسجد أبي باك الدارسة هيبقى بعد صلاة المغرب في كثير من الإخوة قال لي يعني إحنا بنتأخر وفيه ناس بتحب تنام بدري والوقت بدأ إيه أنتم على حكاية المغرب طب بالراحة أنا مستمع حقا بترجعهم الشغل المتأخرين طب خلاص حقوقوا عليهم زعلانين ليه زعلانين ليه طيب خلاص أقول إيه؟ بعد العشاء. بس غدا احنا مسجد ابو بكر عشان في اسبوع ثقافي فالمحضرة بتاعة الضيف اللي هيجها تبقى بعد الاشياء فبكرا احنا في مسجد ابو بكر بعد المغرب بعد المغرب وغدا في حالة بقى اثنائية وقاليبش بعد الاشياء عشان منزع الكوش لحد ما تتعدل الساعة قالوا هاعدلوها فيبقى بعد الاشياء ان شاء الله وبقول باذن الله تعالى اني غدا في مسجد ابو بكر سنبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير صورة القصص هناك إن شاء الله هناك في مسجد بكرة يبدأ في تفسير صورة القصص إن شاء الله وسيبقى اللقاء ما بين المغرب والعشاء ويبقى اللقاء زي ما هو إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد العشاء علشان ما نزعلش اللي بتأخذو في الشغل وإن شاء الله خطبة الجمعة المقبلة هتكون في مسجد خالد بن في الأميرية إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب أن إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولا